من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا نعطر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أفوال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير صعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى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 119. قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا 110. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم 111. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَتْ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا 124. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم